التسجيل الخامس والستون استمع إلى التراكيب ثم اختر الكلمة المناسبة مما بين القوسين وانطق العبارة ألف الطيبات والخبائث باء أعمال الجوارح ت يثاب على فعله ث ميزان دقيق